قَالُوا بَلَا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ الله وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْ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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال ثخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد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 وَلعَلَمَ اللهَّهُ مََ صُرهُ وَرُس لَهُ بِالغيبَ إِ اللهََّ قَو النزيز وَلَقدَأَرسَنانُ حَوْ وَإبَ رَه مَ وَجَعلنَ فيِي ذُِّيتِهِمَن بُوةَ وَكِتابابَ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ جِئْنَا وَجَعَلْنَا فِيكُمُ بِالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمًا وَجَعَلْنَا فِيكُمُ بِالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ الله فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ بِرْرَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا